افرايت ايها الرسول الذي كفر بحججنا وانكر وعيدنا وقال ان مت وبعثت لاعطين مالا كثيرا واولادا هذه الايه الكريمه افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا لها سبب نزول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 قال إن لي هناك مالا وولدا فاقضيته فنزلت هذه الايه إذا ربنا يقول افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لاوتين مالا وولدا الاستفهام في قوله افرايت مستعمل في التعجيب من كفر هذا الكافر والمقصود ان الاستفهام لفت الدهن إلى معرفة هذه القصة أو إلى تذكرها إن كان عالما بها وعبر عنه بالموصول لما في الصلة من منشئ العجب فالهمدة للتعجيب من حاله والإذان بأنها من الغربة والشناعة بحيث يجب أن ترى ويقضى منها العجب أفرأيت وهذه الفال العطف على مقدر يقتضيه المقام أي نظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها ويصدق بها ويؤمن الإنسان بما يرى من هذه الآيات التي تدل على عظمة الخالق ويكون التفسير انظر متعجبا إلى هذا الذي كفر بآيات القرآن وقال والله يعطين الله في الآخرة على تقدير قيامها مالا واولادا مع كفره بالله وتكذيبه باياته ومن جملتها آيات البعث بعد الموت وتشمل كل متكبر يقول مثل قوله وليس بعيدا عنك ما مر في سورة الكهف في قصة الرجلين فالكافر أيضا تخيل أنه إذا يوجد بعد سيكون له أفضل من تلك الجنتين وهكذا فإن أهل الكفر يتشابهون قال تعالى منكرا عليه اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أعلم الغيب فقال ما قال عن بين أم جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي هل علم هذا الكافر المتالي على الله هل علم الغيب فعلم أن له في الآخرة مالا وولدا أم له عهد عند الله بأنه سيعطيه ذلك الطلع الغيب رد لكلمته الشنعاء وإظهار لبطلانها إثر ما أشير إليه بالتعجيب من هذه الكلمة أم اتخذ عند الرحمن عهدا وتأمل اختير هذا الاسم العظيم الرحمن الذي رحمته عمت كل شيء اختير من أسمائه الرحمن لأن استحضار مدله أجدر في وفائه لما عهد به من النعمة المزعومة لهذا الكافر لأن هذه النعم تذكر بالله سبحانه وتعالى وتجعل الإنسان يعمل لأداء شكر نعم الله قال الله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ليس الأمر كما زعم سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل وتأمل هذه كلا التي أول مرة تأتينا الآن سوف تأتي في ثلاث وثلاثين موضنا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى كلا اليس الامر على ما قال هذا الكافر من أنه يؤتى المال والولد فهو مخطئ فيما يقوله ويتمنى ثم قال ربنا سنكتب ما يقول أي ستكتب الملائكه الحفظة بأمرنا ما يقول هذا الكافر المفتر على الله أنه سيعطيه في الآخرة مالا وولدا وسنجازيه في الآخر على كذبه وكفره ونمد له من العذاب مدة أي ونزيد هذا الكافر في الآخرة عذابا زائدا بسبب قوله الكذب على ربه ولذلك فليعلم الإنسان ان الكلمة التي ينطقها لا تذهب وإنما تسجل على الإنسان إما عز وإما ذن ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرث ما سركه من مال وولد بعد إحلاكنا له ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال وجاه ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أي نسلب ماله ونسلب ولده في الدنيا بموته عن جميع ذلك فيصير ذلك إلينا دونه ويأتينا يوم القيامة وحده لا مال معه ولا ولد وتامل في هذه الكلمة ونعرفه فهي كنايع لازمه وهو الهلاك والمقصود تذكيره بالموت وتهديده بقرب هلاكه وفيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في أن هذا الكافر المعاند القائل هذه المقولة سيهلك وفيه نكاية وكمد للعاص ابن وائل السهمي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة وتأمل كم من الناس يكونون مع القبيح أو مع المنافق أو مع الظالم وربنا قال ولا تركنوا الى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتمسككم النار اذا مجرد الركون تمسككم النار فما بارك من الذي يعيش على ذلك ويقوي امرهم فربنا قال واتخذوا من دون الله الهه ليكون هم عز اي واتخذ المشركون اوثانا يعبدونها من دون الله من اجل ان بها من عذاب الله وتقربهم تنصرهم. وتشفع لهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ليس الأمر كما زعموا فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عباده المشركين لها يوم القيامه وتتبرأ منهم وتكون لهم اعداء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده كلا اليس الامر كما ظنوا من أن آلهتهم تكون لهم عزا فهي لا تستطيع أن تمنعهم من العذاب أو تنصرهم أو تشفع لهم أو تقربهم إلى الله سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده أي ولكن ستكفر تلك المعبودات يوم القيامة بعبادة المشركين لها وتتبرأ منهم وتكون بخلاف ما ظنوا فيهم فتكون اعوانا عليهم في خصومتهم وتكذيبهم والتبرأ منهم ويقول بهم ذلك إلى الذل والهوان ولذلك كل من استعان بغير الله تعالى ذل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا ألم تر أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهيجا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أذا أي ألم تر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب ألم ترى أن صلتنا الشياطين على الكافرين بالله فتهيجهم بالإغواء والتزين إلى الكفر والمعاصي وتزعجهم إليهم ازعاجا تؤزهم هذه حالا مقيدا للإرسال لأن الشياطين مرسلة إلى جميع الناس ولكن الله يحفظ المؤمنين من كيد الشياطين على حسب قوة إيمانهم وصلاح عملهم وهذا يذكرنا بمسألة الخدلان فليحذر الإنسان الخذلان لأن الخدلان هو الترك والتخلية حينما يخلى بين الإنسان وبين رعاية الله تعالى فيخذل ويسرك لنفسه وللشيطان ولعدوه فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداء فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم إنما نحصي أعمارهم احصاء فربنا يحصي الأعمال والأعمار إنما نحصي أعمارهم احصاء حتى إذا انتهى وقت امهالهم عاقبناهم بما يستحقون فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم اي فلا تستعجل يا محمد بطلب وقوع الهلاك والعذاب على اولئك الكافرين إنما نعد لهم عدا اي انما نعد الاعوام والشهور والايام والانفاس فنمهلهم ونؤخره ونؤخر تعريبهم إلى أَجَلٍ معدود مضبوط فَإِذَا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفده اذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين. يوم نجمع المتقين إلى ربهم طبعا المتقين أي بامتثال أوامره واجتناب لواهيه إلى ربهم وفدا مكرمين معززين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي اذكر يوم القيامة حين نجمع الذين اتقوا اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى وصبروا على المقدورات المؤلمة يذكر يوم القيامة حين يجمع الله المتقين فنقودهم إلى الرحمن وفدا راكبين في رفعة وعلو فيقدمون إلى جنته ومحل ضيافته ودار كرامته والرضوان اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب ومن أعاننا في حياتنا في طلب العلم أو نشره وبثه فاجعل له عزا في الدنيا وعزا في الآخرة ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا وهذه آية عظيمة قف عندها ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وكثيرا ما تأتي الآيات تبين مكانة الماء وأهميته أي ونسوق الكفار والعصاة إلى جهنم حال كونهم عطاشا مشات اذلالا لهم تامل الآية ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي ليس للكافرين من الشفاعة شيء يوم القيامة فلا يشفعون لأحد ولا يستحقون أن يشفع لهم أحد لكن من كان مؤمنا بالله موحدا متقيا مطيعا خاشعا خاضعا فإنه يشفع لغيره وينتفع بشفاعه غيره له نسال الله ان يجعلنا ممن ينالون شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا اي وقال هؤلاء الكافرون اتخذ الرحمن ولدا وربنا جل جلاله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لقد جئتم شيئا ادى لقد جئتم ايها القائلون بهذا شيئا عظيما يعني اثما عظيما لقد جئتم شيئا ادى لقد قلتم قولا عظيما منكرا بافترائكم على الله ان له ولدا تكاد السماوات يتفطرن منهم وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر وتكاد الأرض تتصدع، وتكاد الجبال تسقط من هدمة هذه الآية العظيمة في أولئك الذين اكتروا على الله الكذب لتعلم أن الإثم له ضرر كبير ولكن ربنا حليم غفور لا يعجل بالعقاب قال مبينا حال السماوات والأرض والجبال حينما تسمع معاصي ادم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى تكاد السماوات يتفطرن منه أي تكاد السماوات على عظمتها وإحكامها تتشقق قطعا عند سماعها ذلك القول العظيم المنكر لماذا؟ اعظاما للرب واجلالا له وتنشق الأرض أي وتكاد الأرض تتصدى تعظيما لله سبحانه وتعالى وتخر الجبال هدى أي وتكاد الجبال على صلابتها تسقط سريعا. فتندك وتتفتت إذن على الإنسان أن يعظم ربه غاية التعظيم أن ذعوا للرحمن ولدا كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن ذعوا للرحمن ولدا أي من أجل أن المشركين نسبوا للرحمن ولدا وربنا منزه عن الولد والوالد والزوجة وربنا هو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي وما يصلح ولا يليق بالرحمن أن يتخذ ولدا فلا مثل له من خلقه ولا احتياج له إليهم فجميع الخلائق عبيد له وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ما كل من في السماوات والأرض الملائكه والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أي ما من أحد من أهل السماوات ومن أهل الأرض إلا سيأتي إلى الرحمن يوم القيامة دليلا خاضعا مطيعا مقرا له بعبوديته فكيف يكون أحد من خلقه ولدا له والحال أن الجميع ملكه وعبيده يتصرف فيهم كما يشاء أما هم فليس لهم من الملك والتصرف شيء إذن لا بد للإنسان أن يتعرف على عظمة الخالق لقد احصاهم وعدهم عدا لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا فلا يخفى عليه منهم شيء لقد احصاهم وعدهم عدا أي لقد أحصى الرحمن عدد خلقه كلهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم فلا يخفى عليه أحد منهم البت فهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا لا ناصر له ولا مال وكل ما فيه يوم القيامه فردا اي وكل واحد من الخلاق سياتي الى الله يوم القيامه بعد بعده من الموت وحيدا لا اولاد معه ولا مال له ولا انصار ليس معه الا عمله فيقضي الله تعالى فيه بحكمه ويجازيه ويوفيه حسابه فكيف يتصور في بال أو يقع في خيال أن يكون شيء من خلقه وعبيده له ولدا أو معه شريكا فسبحانه وتعالى تنزه عما يقولون علوا كبيرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضي عند الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده وهذه الآية العظيمة فيها بشاره للمؤمنين الذين يحبون الله تعالى ويجتهدون بالعمل إلى محبه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بدا أي إن الذين آمنوا بالله ورسله وبما جاءوا به من عند الله فالرسل ياتون بالوحي من عند الله وبالسنن وعملوا الاعمال الصالحه تامل الإيمان والعمل الصالح يحبهم الله ويجعل لهم في الدنيا محبه في قلوب عباده وهذا من عظاه من عظيم النعم وجلائل المنن يمن الله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا أي محبة في قلوب الخلق وودادا في قلوب اوليائه وأهل السماء والأرض وإذا كان لهم في القلوب ود فيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات وحصل لهم من القبول والتقدم والإمامة والتيسير وما يفتح الله لهم من الخيرات والبركات والمسرات ولتأمل الإنسان لماذا جعل الله لهم وده فإنما جعل الله لهم ودا لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه سبحانه وتعالى فعلى الإنسان أن يحب الله تعالى وأن يعمل في محاب الله تعالى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 وتخوف به قوما يعني وتخوف به قوما باعتبار الآية وتنذر به قوما لبدأ وتخوف به قوما الشداء في القصومة في الإدعان للحق فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين اي فإنما يسرنا القرآن بلغتك العربية وسهلنا قراءة ألفاظه وفهم معانيه لماذا لتبشر بالقرآن الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهن ويصبرون على المقدورات تبشرهم بأن لهم الجنة في الآخرة والعزة في الدنيا وتنذر به قوم لدة أي وتنذر بالقرآن قومك الشديدية المخاصمه والمجادله بالباطل لرد الحق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 حين يأذن الله وكم اهلكنا قبلهم من قرن أي اهلكنا كثيرا من الأمم الماضية قبل كفار قريش بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسله وركوبهم المعاصي. هل تحس منهم من أحد أي هل ترى أو تشعر بشخص واحد من تلك الأمم الماضية التي اهلكناها أو تسمع لهم رجزة أي أو هل تسمع لهم صوتا خفية كلا فقد بادوا وهلكوا وبقيت أخبارهم عذرة للمعتبرين ولم يبق منهم عين ولا أثر قد خلت منهم دورهم وانتقلوا إلى دار لا ينفعهم فيها إلا الإيمان والعمل الصالح فكذلك هؤلاء المشركون صائرون إلى ما صار إليه أولئك إن لم يبادروا بالتوبة قبل وقوع الهلاك من فوائد الآيات تدل الآيات على سخف الكافر وسذاجة تفكيره وتمنيه الأمان المأسولة وهو سيجد نقيضها تماما في عالم الآخرة إذن ما الذي يصلح حال الإنسان أن يتعلم العلم وأن يعمل به فالقرآن والسنة هما سبيل النجاة في الدنيا والآخرة صلى الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر والإخراج من الطاعة إلى المأسية الشياطين مسلط على الجميع لكن الله يحفظ عباده المخلصين الذين اخلصوا له فيخلصهم لعبادته فيجنبهم الشيطان وينصرهم على أنفسهم ولذلك الانتصار على النفس انتصار على العدو أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله يوم القيامة هذا وبالله التوفيق